قال فالحق هو الحق اقول لا ام لن ننجنا مما من تبعك من اجمعي وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين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 فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتمنوا أخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا فأل لو أراد الله أن يتخذ على دل استصفى مما يخلق ما سُبْحَانَ الَّذِي قَوَّلَ وَلَّاهُ لِوَاهِ دُلْقَ أَمْن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِنُ الَّذِي لِلْعَالَمِينَ وَيُكَوِّرُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ கே சமக்கூறி أَجْلِي مُثَمَّمَ أَلَمْ قُوَّ الْعَزِيزُ